الله الله وكله انيا الله غني من حميدا ربنا ولا تنحمد الله الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر سمع الله, الله لمن حمده ربنا ولا الحمد الله الله اكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم